بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني الكرام وخوات الكريمات كبروا أيها الإخوة وهللوا واحمدوا ربكم واشكروا فضله العظيم وهو واسع الفضل والنعمة أيها الإخوة بدون مقدمات وبدون أي ديباجة للحديث بعد إنهاء العملية التي أجريت لحنجرتي وفي هذه الغرفة التي بقيت فيها يوما أكرمني الله عز وجل بإحدى الممرضات ومن الله عز وجل عليها وجعلني بفضله سبحانه وبرحمته سببا في إسلامها وجزى الله أخانا الطبيب الذي كان مترجما بيني وبينها وكم كنت أريد البحث عن من يترجم الكلام بيني وبينها حتى وفقنا الله عز وجل وهي التي جاءت به بنفسها وهذا كله من توفيق الله عز وجل ومنه فكبروا أيها الكرام وها أنا أسمعكم صوتها وهي تردد خلفي شهادة التوحيد وتعلن أنها أصبحت مسلمة لله رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتنا جميعا وأن يرزقنا وإياها القبول وأن يمنى عليها بالإسلام الصحيح الصادق وأن يرزقها السعادة في اتباعها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربيت أفترمي أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. الله. إلا الله. وأن, محمداً وأن محمداً رسول الله. رسول الله. وأن عيسى والأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته وكلمته ألقاها. القهى إلى مريم إلى مريم وروح وروح منه منه وأن, وأن الجنة الجنة حق حق وأن, وأن النار النار حق حق وأن, وأن الساعة الساعة آتية آتية لا ريبا لا ريبا فيها فيها وأن الله وأنه الله الله يبعثو يبحثو من من في القبور في القبور الحمد لله على نعمة الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله أنت الآن مسلمة أنت مسلمة الحمد لله الحمد لله ربنا الحمد لله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك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 ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله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 كأن تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ما قلت لهم إلا ما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 حكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم